عَرَبْهُمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّكِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْمٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا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 وَإِذَا قَالَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَالَبُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَى وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاحَ 119. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون